إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاهزة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 جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانقروا كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما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 يشيرى الى سليمان جنود من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا اي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 وَتَفَقَّدَ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُّ دَامْكَانٌ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا عَذَابًا جَدِيدًا أَوْ لَا أَوْ ليأتيني بسلطان فَمَكَفَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَنظُرَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبين ذهبوا لكتاب هذا فألقه إليهم ثم فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إن لا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أنو قوتي وانو بأس شديد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 نديّة فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمندونني بمال فما يرجع إليهم فلن تيَندهم بجنود الله قبل لهم بها ولا منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 وقال إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني وان أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قالوا نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشه قالت كأنه وأموتين العلمين وَصَدَّهَا وصد مَا كَانَتْ تَعْبُدُ من دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ من قَوْمٍ كَافِرِينَ قيل لها دُخُنِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً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 قالوا تقاسم بالله لن بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله, أهله وإن لصادقون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 في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون اننكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نوم القلوب بالقرآن بالقرآن. اللهم انصر جيوشنا وعساكر المسلمين بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين